الثلاثة التي يسألها العبد في قبره من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم أو من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحرر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الإجابات عن تلك الأسئلة في هذه الأصول الثلاثة وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مرتين على سبيل الإجمال ومرة فصل الأصول تفصيلا فذكر رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة في المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها وهي أي المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مجملة مرة ثانية في الإجابة المجملة عن السؤال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذا قيل لك ذلك فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم شرع الشيف رحمه الله في تفصيل الأصول أصلا أصلا فذكر الأصل الأول وهو فإذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته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 من الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاة والذبح والنذر وأشار إلى ما وراء ذلك من عبادات القلوب والجوارح بقوله وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها كلها وأما الدليل على أن العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى فقد ساق الشيخ دليلا مجملا يدل على وجوب صرف العبادة لأجمعها لله تبارك وتعالى وهو قول ربنا تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ثم ذكر الحكم في صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى فقال فمن صرف منها أي من العبادات شيئا لغير الله فهو مشرك كافر فقد جحد ما هو لله تبارك وتعالى خالصا فهو كافر وقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادة فهو مشرك ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة التفصيلية على وجوب صرف العبادات لله تبارك وتعالى بأنواعها التي ذكرها فيما مر ذكره من كلامه رحمه الله تعالى حتى وصل إلى النذر وهو آخر ما ذكر من أنواع العبادة وقال دليل ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبه أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه ثم ذكر رحمه الله الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم ذكر تعريفا للإسلام بقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والامقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فذكر رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وعرف الإسلام وبيّن أنه ثلاث مراتب فقال رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة فليس الدين بالرأي قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى ولكن الدين بالأدلة من الكتاب والسنة معرفة دين الإسلام بالأدلة فمعرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد ولا تكون بالتخرص والظن والوهم واتباع الهوى من عند الإنسان بل لابد أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة معرفة دين الإسلام بالأدل بعد أن فرض الشيخ رحمه الله من الكلام عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه رحمه الله تحقيقا بديعا وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الدين في اللغة يطلق على عدة معان. منها الطاعة والانقياد يقال دان له دينا وديانة إذا خضع وذل وأطاع فالدين من معانيه في اللغة الطاعة والانقياد ومن معاني دين الإسلام إذا ما شئت هو الاستسلام والدينونة لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فهذا كله خضوع وذل وطاعة ومحبة وخشوع لله تبارك وتعالى ومن معاني الدين أيضا ما يتدين به الإنسان يقال دان بكذا أي اتقده دينا ومعتقدا وتعبد به فالدين يكون على هذا المعنى وذاك وله معان في اللغة كثيرة بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني وهذا الأصل الثاني هو الإجابة عن السؤال الثاني في القبر ما دينك؟ دين الإسلام فلا بد أن يكون الإنسان عالما به محيطا بأبعاده فاهما لمراميه حتى يكون آتيا بما يجب عليه لله فيه وإلا فإنه يخبط خبط عشواء ويحسب نفسه آثياً بدين الإسلام وهو منه بمبعدة دين الإسلام هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله الله تبارك وتعالى خاتم الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فدين الإسلام يقوم على ثلاثة أسس الأول الاستسلام لله بالتوحيد والثاني الانقياد لله بالطاعة والثالث البراءة من الشرك وأهله فيقوم دين الإسلام العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأسس الثلاثة الاستسلام لله بالتوحيد أن يستسلم العبد لربه تبارك وتعالى استسلاما شرعيا وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعباد هذا هو الإسلام الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه قال استسلاما شرعيا يعني لا يرادها هنا بالاستسلام لله تبارك وتعالى لا يراد الاستسلام القدري الكوني لأن الكل فيه سواء فالكل قدرا فالكل كونا مستسلم لله تبارك وتعالى الكافر والمؤمن والبر والفاجر والطائع والعاصي الكل مستسلم لله تبارك وتعالى وهذا لا ثواب فيه إذا نظر إلى الاستسلام القدري قال ربنا جلت قدرته وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع كل من في السماوات والأرض سيأتي الله تبارك وتعالى عبدا البر والفاجر والمؤمن والكافر حتى الشياطين داخلون تحت القهر حتى الشياطين مربوبون مسخرون مقهورون فهم مستسلمون استسلاما قدريا والشأن في المدح هنا والمراد هو ما كان استسلاما شرعيا بتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وصرف العبادة لوجهه الكريم هذا ما يمدحها هنا وأما لاستسلام القدري ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه ولا يستطيع الإنسان أن يخرج منه لأنه مربوب مقهور عبد مذلل مسخر فالعبد بالمعنى الكوني القدري لا يمدح ولا يذم الكل مستسلم وإنما الذي يمدح هو العبد بالمعنى الشرعي الذي يوحد الله تبارك وتعالى ويصرف العبادة لوجهه الكريم الذي يخرج عن هذا الإطار يكون مذمومة والذي يلتزم بهذه الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها من توحيده وصرف العبادة لوجهه الكريم ومراعاة الأمر والنه فهذا هو العبد المحمود عند الله تبارك وتعالى فهذا هو الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد والذي يراد هنا هو الاستسلام الشرعي ثم قال الشيخ رحمه الله ذاكرا الأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها دين الإسلام العظيم والانقياد له أي لله تبارك وتعالى بالطاعة وذلك بفعل أوامره وجتناب نواهيه لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي أيضا ولكن بتركه فالطاعة طاعة في الأمر بفعل الأمر وطاعة في النهي بالكف عنه وتركه فهي في المأمور بالفعل وفي المحظور بالترك فالطاعة في المأمور بالفعل فيما أمرك الله به أن تفعل فتكون حينئذ طائعة وفيما نهات عن أن تتركه وأن تكف عنه فتكون طائعا في الترك والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور فمن فعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه فهو المتقي لله حقا ثم قال الشيخ رحمه الله موينا الأساس الثالث والبراءة من الشرك وأهله وهذه من الأمور التي قد لا يلتفت إليها بعض الناس أو لا يلتفت إليها إلا بعض الناس لأنه يمكن أن يكون مستسلما استسلاما شرعيا ويمكن أن يكون فاعلا للأوامر ومجتنبا للنواهي ولكنه يغفل عن هذا الأمر الثالث وهو عظيم خطر جدا وهو ما يتعلق بالولاء والبراءة البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه ويبتعد عنه ويخلص منه ولا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا وهذا يستلزم البراءة من أهله أيضا أن يتبرأ من الشرك وأهله أن يتبرأ من الشرك والمشركين فهذا هو الأساس الثالث من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها دين الإسلام العظيم قال ربنا جلت قدرته قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الأسوة الحسنة القدوة الحسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة في تبرئه من المشركين إذ قالوا لقومهم إن براءَءُ أي إنَّ أبرياء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراءة من الشر والمشركين. فلا بد من تحقيق هذا الأمر العظيم، ولا بد في المسلم من توفر أربع صفات. الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد لله بالطاعة والبراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك والبراءة من أهل الشرك فهذه أربع صفات يجب أن تتوفر في المسلم وأن يتصف بها المسلم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مراتب دين الإسلام العظيم قال وهو والضمير يعود على دين الإسلام الذي ذكره قبل قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدل ثم ذكر تعريف الإسلام ثم قال وهو يعني دين الإسلام ثلاث مراتب المراتب جمع مرتبة والمرتبة والرتبة المنزلة والمكانة ورتب الشيء ترتيبا يعني أثبته وجعله في مرتبته أي في منزلته وفي مكانته فدين الإسلام مراتب وبعضها أوسع من بعض وبعضها أعلى من بعض فالإسلام أوسع من الإيمان والإيمان أوسع من الإحسان والإحسان أعلى والإيمان أعلى من الإسلام هذا عندما يذكر هذا كله عندما يذكر هذا كله مجموعاً. وأما إذا ذكر كل وحده فله معنى يأتي إن شاء الله فبينا الشيخ رحمه الله تعالى مراتب الإسلام أو مراتب دين الإسلام فقال وهو يعني دين الإسلام ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان ثم بين أركان الإسلام الخمسة فقال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم شرع في بيان أدلة كل ركم قال رحمه الله تعالى كل مرتبة يعني من المراتب الثلاث التي هي دين الإسلام كل مرتبة لها أركان أركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها وتكون جزءا منه. فالركن لا يقوم الشيء إلا به وهو جزء منه وهو جزء منه. فكل مرتبة من مراتب دين الإسلام من الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان. ثم شرع الشيف رحمه الله في بيان أركان الإسلام فقال أركان الإسلام خمسة. بين الشيخ رحمه الله أن دين الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعض هي الإسلام والإيمان والإحسان وبيّن أن كل مرتبة لها أركام ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك فبين له الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان وهو ركن واحد وذكر علامات الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى جبريل وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك لعمر رضي الله عنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم جاءكم يعلمكم دينكم وكل الذي ذكره جبريل عليه السلام من أسئلته والإجابة عنها من النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك يعلمكم دينكم يعني ما كان من السؤال والجواب عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة فكل ما مر مما ذكر في الحديث وسيأتي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه عن الأصل الثاني فيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بطول قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ماجه والبخاري في خلق أفعال العباد عن عمر وأما عن أبي هريرة فقد أخرجه البخاري ومسلم الشاهد فيه وكله شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك هو دين الإسلام العظيم هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في الإجابة عن سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام بين أركانه الإسلام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل فهذه أركان الإسلام الخمس فأركان الإسلام خمسة كما قال الشيخ المتن رحمه الله تعالى دليل ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهذا متفق عليه وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي وفيه بيان لأركان الإسلام الخمس والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كأركان ودعائم البنيان كأركان ودعائم البنيان والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس تمثيل وتشبيه الإسلام ببنيان ببناية عظيمة ليس كمثلها بناي وهذه البناية تقوم على أركان وأسس هذه الأسس هي الأركان الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يثبت البنيان بدونها لأنه ليس من عاقل يبني على غير أساس وليس من عاقل يبني على غير أركان وليس من عاقل يبني على الرماء فلا تثبت أركان دين الإسلام هذه إلا إذا تحصلت ثم لا يثبت الإسلام عليها إلا إذا وجدت وكانت قائمة بقية الخصال هي كالتتمة للبنيان فأركان الإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لبريل وفي حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الشيخ رحمه الله تعالى فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ركن واحد ولكن له شقان. هذا ركن واحد شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهي ركن واحد لأن شقيه متلازمان. فمن قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله يكون كاذبا ومن قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يشهد ألا إله إلا الله لا يكون صادقا أيضا يكون كاذبا فلا بد من الاتيان بهما معا فمن شهد ألا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله ومن شهد أن محمد رسول الله شهد ألا إله إلا الله فهذا ركن له شقان شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد وإنما كانت يعني الشهادتين كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما مع ولا تكون العبادة مقبولة حتى يؤتى بهما معا فالأولى أي شهادة الأولى الإخلاص والثانية أي المتابعة هي أشهد أن محمد رسول الله ولا يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، فلا بد من توفر شرط الإخلاص وشرط المتابعة. لأجل ذلك كانت كالركن الواحد، وإن تكون هذا الركن من شقي من شهادة الله إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجريد التوحيد للعزيز المجيد لا إله إلا الله هذا هو وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وهذه أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأركان مجملة فذكر الركن الأول وهو ما ذكره من الشهادتين ثم ذكر الركن الثاني وهو إقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ثم شرع بعد ذلك في بيان الأدلة على كل ركن فذكر هذا مجملا رحمه الله تعالى ثم قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصف لا إله إلا هو العزيز الحكيم أولو العلم المراد بهم أهل العلم الشرعي فهؤلاء هم الذين يستشهدون على أجل مشهود به وهو أنه لا إله إلا الله وأما قول ربنا تبارك وتعالى وأولو العلم قائما فقائما حال من شهدة يعني حالة كونه قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها يعني معنى الشهادة معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسيرها هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإكبات فلا إله إلا الله اشتملت على ركنين فالشهادة شهادة لا إله إلا الله لها ركنان أيضا الركن الأول من أركان الإسلام من شقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا الشق الأول له ركنان لا إله إلا الله لها ركنان الركن الأول النفي لا إله والركن الثاني الإثبات إلا الله النفي المحض ليس بتوحيد يعني يمكن أن يقول الإنسان لا إله هذا ليس توحيدا وكذلك الإثبات المحض لأن الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى كثيرة وهي معبوذة بباطل فإذا النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض كذلك ولابد من الجمع بينهم يعني من أجل أن تكون موحدا توحيدا صحيحا وهو توحيد المرسلين وهو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا بد من النفي والإثبات وهو ما جاء به الأنبياء عبدوا الله ما لكم من إله هذا هو النفي غيره هذا هو الإثبات وهذا هو لا إله إلا الله النفي والإثبات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات فلا بد من النفي والإثبات أن تنفي كل معبود بحق إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله فلا بد من توفر الركنين النفي والإثبات والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآية الكريمة. وفيها شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقصد أي بالعدل ثم قرر ذلك بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى واستنبط منها عشرة أوجه كلها تدل على فضل العلم وشرف أهله من هذه الآية العظيمة وذكر ذلك في مفتاح دار السعاد في هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم حيث أخبر الله أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولو العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولا أوليا رسل الله الكرام فهم أصحاب العلم الصحيح حقا وهم الذين أدوا الوحي المعصوم إلى أممهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم ولا نبي بعد هذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم المشهود به توحيد الله في ألوهيته لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكما سيأتي لم يكن النزاع في إثبات الربوبية يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا رب إلا الله وإنما كان النزاع في الألوهية في توحيد الألوهية في صرف العبادة لله تبارك وتعالى فهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الشيخ رحمه الله تعالى فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فهذا هو الركن الأول وهو النفي إلا الله مثبتا فالعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فهذا هو الركن الثاني من ركني لا إله إلا الله وهو الإثبات فلا إله إلا الله لها ركنان نبي وإثبات كما أنه تبارك وتعالى تفرد في ملكه فيجب أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا المراد وعلموا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا إله حق إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله ومعنى ذلك أنهم يكفرون بكل معبود سواه ولذلك تعجبوا لأنهم فهموا المعنى وهذا وأسفاه مما يجهله كثير من المسلمين اليوم فكثير من المسلمين لا يفهموا معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا وكثير منهم يقدر ما لا يقدرها هنا فبعضهم يقول لا إله موجود فيجعل الخبر لله التي هي للتبرئة يقال لها لا التبرئة يلا النافية للجنس يقال لها أيضا كما يقول بعض النحاة هي لا التبرئة يعني أنت تبرئ من جميع المعبودات إلا الله عندما تقول لا إله إلا الله يقال لها لا التبرئة كثير من الناس يقدر لا إله موجود أو لا إله معبود إلا الله الآله الموجودة كثيرة وهي باطلة والآلهة المعبودة كثيرة أيضا وهي باطل ولكن لا إله حق إلا الله فهو وحده المستحق للعباد هذا هو الذي يستقيم وهذا ما قاله المشركون أو قالوا معناه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده وإلى قول لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجابه ففهم المراد قوله رحمه الله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله تحفظ هذا جيد معنى لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثباب لا معبود بحق إلا الله الآلهة التي تعبد بغير حق كثيرة والآلهة الباطلة كثيرة والناس يعبدون معبودات شتى إلا من رحم الله من أهل التوحيد الذين يخلصون العبادة لوجه الله الكريم ما زال إلى يوم الناس هذا أقوام يعبدون البقر ما زال أقوام يعبدون الحجر هناك وثنيات ما زالت قائمة على ظهر الأرض فقول لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حقه إلا الله عز وجل لأن إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله إله بمعنى مألوه بمعنى معبود لا إله يعني لا مألوها والتأله التعبد من أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة والتأله التعبد وجملة لا إله إلا الله مجتملة على نفي وإثبات أما النافي فهو لا إله وأما الإثبات فهو إلا الله الله لبض الجلالة بدل من خبر لا النافية للجنس التي تسمى أيضا لا التبرئة فإذا قيل لا إله إلا الله فمعناه أتبرأ من جميع المعبودات إلا الله فلفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف والتقدير لا إله حق إلا الله وبتقدير الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله آلهة وسمى عابد تلك الآلهة سموها آلهة أي قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فسمها الله تبارك وتعالى آلهة باطلة يعبدونها من دون الله وهم دعوها وسموها آلهة فقد يقول إنسان مستشكلا كيف نقول لا إله إلا الله وهنالك آلهة تعبد من دون الله كل التقدير الصحيح الذي مر ينفي عنك هذا الإشكال وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره الجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله فتقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله آلهة باطلة ليست آلهة حقا وليس لها من حق الألوهية شيء ويدل على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فيدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيت ملاة والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزة أي جائرة عوجاء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس قد جاءهم من ربهم الهدى وكذلك قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل أما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية بل هي ألوهية باطلة فبذلك أن حل الإشكال الذي يورده من يورده من الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله لأن هناك معبودات كثيرة فتكون المعبودات كلها هي الله يعني عندما تقول لا معبود إلا الله وهالك معبودات تعبد من دون الله فهل يعني ذلك أن هذه المعبودات هي الله سبحانه ولكن قل لا معبود بحق إلا الله قل لا معبود بحق إلا الله وأما إذا ما قل لا معبود إلا الله كلام البشر لن يضطر فيه أحد إلى تأويل وإلى حمله على وجه مقبول ولكن يؤخذ على ظاهره عند كثير من العوام فتقول لا معبود إلا الله فيقول لك هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى فهل تعني بكلامك أن هذه المعبودات هي الله فهي تعبد وأنت تقول لا معبود إلا الله هذه تعبد فما تقول بد من الاحتراث وخاصة إذا كان الكلام في العقيدة وإذا كان في مثل هذا الأمر الجليل والمقام العظيم لا معبود بحق إلا الله إذن كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله هي باطلة وعبادتها باطلة وقال الشيخ رحمه الله تعالى وتفسيرها أي تفسير لا إله إلا الله وتفسير الشهادة الذي يوضحها وأبى أن يكل في بيان معنى ذلك إلى أحد سوى الله فجاء بالآية من القرآن العظيم فقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوا. وذكر آية أخرى للدلالة على تفسير لا إله إلا الله هذه الآن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدوه يعني من الأصنام والأوثان التي اتقدتموها آلهة وعبدتموها من دون الله وإبراهيم هو الخليل، إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم وأبوه آزر قال لأبيه وقومه إنني براء وبراء صفة مشبه من البراء وهي أبلغ أي براء أبلغ من بريء وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي قول لا إله إنني براء مما تعبدون فهذا يوافي لا إله إلا الذي فطرني يوافي إلا الله. فجاء بالنفي والإثبات. ولا بد من النفي والإثبات في هذا المقام الجلي. وجاء به إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا هو النفي. يساوي لا إله إلا الذي فطرني. يساوي إلا الله وهذا هو الإثبات فإنه سيهدين سيهدين للاستقبال يعني عندما قال ما قال وقرر أنه على التوحيد وعلى البراءة من الشرك لم يكن مهتدية السينها هنا في قوله سيهدين للتوحيد يعني سيرشدني ويوفقني ويثبتني على الصراط المستقيم إلا الذي فطرني يعني خلقني ابتداء على الفطرة وهذا يوافي قول إلا الله وهو الإثباب لابد من الجمع بين النفي والإثباب في هذا المجال العظيم حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والكفر بالطاغوت معناه البراء من الشرك وأهله وإنكار ذلك واعتقاده بطلانه فالله سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ودليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر وقد تفرد بالخلق وهو ما دام قد تفرد بالخلق متفرد بالأمر والأمر والنهي عند الطاعة فيه طاعة الأمر بالاتيان به والطاعة عند النهي باجتنابه وتركه يعني بترك المنهي عنه فهذه هي العبادة بالتزام الأمر والنهي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في هذه الآية حصر الخلق والأمر لله تبارك وتعالى وحده فله الخلق وله الأمر كونا وشرعا له الأمر الكوني والأمر الشرعي أيضا الأمر الكوني يتصرف في ملكه بما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء على الصورة التي يريد فهذا تصريف كوني قدري وينزل من الأمر والنهي ما يشاء وهذا هو التقدير الشرعي فالله عز وجل له الأمر والنهي شرعا وقدرا إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سيهدلني على الحق ويوثقني له ويثبتني على الصراط المستقيم وجعلها ضمير الرفع في وجعل لإبراهيم يعني وجعل إبراهيم ماذا؟ ضمير النصب يعود على ماذا؟ وجعلها أي جعل إبراهيم كلمة التوحيد المأخوذة من قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني بالنفي والإثبات فقوله عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون هذا نفي إلا الذي فطرني هذا إثبات فهذا يساوي لا إله إلا الله فجعل هذه الكلمة العظيمة باقية في عقبه جعلها جعل البراءة من كل معبود سوى الله وهي لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته ويدل على ذلك قوله جلت قدرته ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون تقولون لا إله إلا الله فجعلها كلمة جعل لا إله إلا الله وجعل البراءة من كل معبوذ سوى الله جعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون من الشرك إلى تحقيق التوحيد وفي الآية وجوب البراءة من الشرك والمشركين وفي الآية قضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحا وأن الإنسان عليه أن يربي أولاده ويورثهم الهدى والصلاح فإن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في عقبه وفيها دليل على أن من الكمال العقلي والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه أهله ولو خالف قومه ولو خالف جميع أهل بلده عليه أن يتبع الهدى وأن يكون على الصراط المستقيم لعلهم يرجعون يعني يرجعون إليها إلى تلك الكلمات التي جعلها باقية فيهم يرجعون إليها من الشرك فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا وأن يرزقنا الإنابة والإخلاص والتوحيد وتحقيقه والإقامة على ذلك وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله خلف إمام الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين